بسم الله الرحمن الرحيم يا دين <تصفيق> والقرآن العكيب We <laughs> are Ah وجعل من بين أيديهم سبسا ومن خلفهم سبسا Wa Sawa Unna Nim Al Rong بِكَوْا حَجِيَ وَمَا نَبِيلُ وكل شيء تعطيناه في قادوا عنكنا يعلم إن ما إليكم منكم ولا يا غنابكم لإن Amen. اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون وما لي لا أأبد الذي فطرني o o a a b i z o a m a n u b لا تغنى عنك ما الذي في ضلال إني لدخل الجنة قال يا ليس قومي No. <laughs> وَإِن كل لما جميع لدينا فجرنا فيها من العيون <تصفيق> هي من ثمره وما فلا يسكرون سبحانا <تصفيق> الذي خلق الأهوات كلها مما تنبت الأرض ومن Over all of วันข้อ Maว่าhongừtừ la ù um wa لا رأمة منا ومساء الثلائي وإذا سيد لهم ما وما تشتيد من آيات من آيات رسد إلا كانوا عنها وإن أسين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا ZANG EN MUZIEK ويقولون متى هذا الوعد لَكَ كنتم فِي ما قوله وان هون فيني تعالى تصيون الدون تسو Why don't if built me هل من أحد إليكم يا بني قَالَ قَدْ أَبْلَغْنَا الْأَمَنَ وَكُنْ جَبِّلًا فَسِيُ أَفَنَنْتَ كُنْتَ هذه الأنم لك كنتم تواعون اصلوها اليوم ما كنتم تذكرون اليوم نحكم على أفوال وتكلمنا أيديه وتسهد أفوال وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَثْنَا عَلَى أَحْيُنِمْ فَاسْكَبَكُمْ صِرَاطَ فَأَنَّا يُرْبِ We <laughs> are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 o mar no rio وضرب لنا مثلا ومكي خلقا قال من يحمي الأيظام وهي وعين قل يحمي الذي أنت وهو بكل خلق مليم <تصفيق> الذي جعل من الشجر أحضرنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقابر على أن يطلق مثنهم بلى وهو الخلاق العليم أَمْرُ إِذَا ان اطعمني ما الذي يبي ملكوت كل شيء وإليه صدق.